All uh -huh. ديع ايها ربكما يكونكم <surely understanding ghosts> يا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أن> ما Oh, I'm not I'll tell you What? I can't the وكنتم الزواج الثلاثة وأصحاب المشامة ما أصحاب المشامة <تصفيق> No, <laughs> We <tog me> zijn Je ja, for a killer Was <laughs> voor? We're well, a